ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قَدْ أهمتهم أنفسهم يظنون بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظن الجاهلية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 قل لو كنتم في بيوتكم لبرد الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم